يا وهذا الراجل يجري هذا القلب الأسر هذا الكرلس هذا اللي يحمل شارة الكابتن بويون التدركون ماذا سأقول ها يا مدريدين لو أقول ما سألتق به في لحظات قد تفجعون قد ترتبكون قد ترتكبون ممكن أخطاء مثل اللعبين نعم لكن اسم للأمانة العالمية للأمانة الصحفية علي أن أذكرها لأن كارلس بويول هو السد العالي يا بارسلونا لم أنتق بها هكذا ولم أخذ مقابل من أجل تلقيبك هكذا يا كارلس لكن بويول خمسين مباراة على التوالي لم يهزم فيها البلاو جرانا كتيبة بيب جوارديولا وكارلس بويول أساسي نعم تصور آخر هزيمة لبارسلونا والبويول كان يلعب كانت 20 أبريل 2010 في الصن سيرو ضد مورينو 3 واحدين ترنسونالي إني رازوري في ذكرى الشامبيونز ليج إذن